إِذْ قَالَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا طَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ قُهِرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ مِنْ وقذف في قلوبهم رعد فريقا تقتلون وتأصدون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقوها وكان الله على كل شيء قديرا يا زوجك إن كنتن تريدين الحياة الدنيا إن كنتن تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين ومتيعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدين الله ورسوله والدار الآخرى وَالدَّارُ الْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ جَنَّاتٍ وَنَعِيمًا يَا لِسَاءَ النَّبِيِّ أَن من يَأْتِيَ مِنكُم مَّنَ فَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً يُضَاعَفْ, يضاعف لَهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا